بردت كل الطيور وزهد دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ونقل للجهل مهلا ذك حفل الناجحين ذك حفل الناجحين ألف مليون مبارك رب نازدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين, نعم أجر العاملين. وردت كل الطيور وزهد دنيا الحضور ثم قالت للحاضرين مرحبًا بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهيرتم وتفوقتم وفّزتم باركوا للفائزين بركول الفائزين. مردت كل الطيور وزهد دنيا الحضوري ثم قالت للحضوري مرحبًا بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين. مرحبا بالحاضرين يومكم يوم الحصاد ما بجتهادي باجتهادي لم تميلوا للسهادي خبس عيون النائمين خبس عيون النائمين الحضوري مرحبا, بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين دونكم هذه أريج ذوقها الراقي يهيج وجهها السمح البهيج قد حوت عقل الرزين وردت كل الطيور وزهد الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين هذه حصة رديعة بحياها في الطليعة نمذ البنت المطيعة أحسن الدنيا ودينها أحسن الدنيا ودينها. أردت كل الطيور وزهد دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين أخلاق النبينا تلك رمز للفضيلة جنب الطبع المشينا جنب الطبع المشينا. أردت كل الطيور وزهد دنيا الحضوري ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين فنها بنت العتيبي ذات نشاط عجيبي وعلى نهج الحبيبي تتخطى السائرين تتخطى السائرين وردت كل الطيور وزهد دنيا الحبور ثم قالت للحضور بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كلكم جد وهمة وعلى الأخلاق قمة في الغطوب المدل همة قدوة للحائرين قدوة للحائرين كل الطيور وزهد الدنيا للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين بنيت كل الجهود ادوفتيتم بالعهود كلنا ضمن الشهود لمسائل المحسنين لمسائل المحسنين وردت <تصفيق> كل الطيور وزهد دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين في سنين كانت الدنيا مثل مثلما قلب الصبية كان للطهر معين يا رفيقاتي وداعا أنرى بعد اجتماعا هل يقال الحب ضا بعد حلوات السنين بعد حلوات السنين أردت كل الطيور وزهد الدنيا الحب قالت للحضور مرحبا, مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين في جنان القلد نلقى باظنا والله يرضى وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين في ثناء المرسلين عالم دنيا الحضور ثم قالت وبسایت سنت دانلود